الحمد لله الكريم الحمد الله واشهد لا اله الا الله رب العالمين واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله رسول الله من المستقيم اتقى الدهر المعجلين الله رب العالمين على حوض الكوثر ونحن في رحمة الله امنين مطمئنين إنشاء شاء الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين وثلاثين الى يوم الدين أما بعد هذا بمشيئه الله عز وجل هو درسنا الثامن والأربعون سيسع وثلاثه واربعون ما يتم الحج الشرائع اجتمعوا ثمانين ثمانين حجر ونسال تقبل منا رب العالمين التاسع والأربعون في دروس شرح احاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلالين فتح الباري لشافة صحيح البخاري ونحن نزل لنا في باب المراضي او غزوات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسطنا يوم الاثنين الماضي عند مقدمة قبل الدخول على اكثر غزوة لم تأخذ حجمها من التاريخ او ان كانت اخذت حجمها من التاريخ فربنا لم تر في المسلمين بالحجم الطبيعي فغزوه خيبر اعتبروها هي من اخطر الغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكان المسلمين عندهم معرفه يعني تكون كبيره شيئا ما ومعلومات كثيره شيئا ما عن بش وعن قفز وعن الخندق فإن كثيراً منا ليس عنده كثيراً أو ليس عنده كثير من المعلومات عن غزوة خيبر وعن أجلاء بن القيطاع و بن النظير و بن عن النبيلة عندنا أخلاب و إجلاب للحبيل المصطفى من النبيلة المنوعة فعرفنا في الإثنان الواضع عن بعض النوصفات جهود في كتاب الله وبعض النوصفات كما دينها لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم وما أشفها الليلة بالله رح. فالتاريخ قد يعيد نفسه وما على المسك إلا أن على المستوى العام وعلى المستوى الخاص على المستوى العام يستطيع الإنسان أن يترك من نقادر أو من نعادي أو من يعاديها وعلى المستوى الخاص يستطيع الإنسان أن يأخذ لنفسه من هجم في الحياة حتى إن شغلت المسلم الحياة وتجارعنا وتقاليدنا كما قلنا في خطبة الجمعة لا الدنيا وما فيها الاخره وما فيها يعني إذا كان الإنسان مجهولا في الدنيا المعاجف فلا ينسى أبدا معادم كما قال لنا اهل العلم من قدم معاده على معاجم فهو ناجي ومن قد جمع معادم على معاده فهو هادف ومن افتعل بهما فهو مخاطر صل على رسول الله أنت لما إن في معاش يعني اما العزيز الابنائيات معاش معاش و اكون مسرورا عندما يقال لمن بلغ السكين لقد أهيد الى المعاش أنت المتفكر فيها كريفها على غير الطبيعة لقد عاش الرجل بالوظيفة مثلا أربعين سنة عدى ثلاثين سنة في الشغل أصبى ثلاثين خمسة ثلاثين أربعين سنة أقل أصب بلغت الكثير الكثير ما يعني للحافية لا يقال لولة كلان أو الأستاذ كلان أو الحاجة كلان طالع على المعاش معاش إيه وهو إذن في المنصف انا افضل كثيرا اصلا احيانا طوائل المصريين او العرب يطلقون الفاظ يما من كثرة تكرارها ينتون البلدولاته تمتع على المعاش يعني يعني رغم ان الشخص بيتشتغل ها وتامن نفسه تقول كان مشغولا بأكل عيشه وبرق كان مشغولا خلاص اكل عيشه اكل عيشه ده مصري قوي ما تقول اي واحد حتى عربي في المغرب او في المشرق لا يفهمت اكل عيش أكل عيش في هو يكن احنا تبطلين وعتبريني العيش هو, وعتبرين هو ده حتى لو اتكراركي ترجمش بقية دي ترجم اخوانا كده ما فيه ولكن يكل عيش يعنيه بص الراجل من دي ولكن كل كلام غريب عيش يعني يكل عيش من العيش اللي يكله المهم علينا في مصطلحات المصرية أي ماذا؟ الفرح أو الحديثة فتعام هذا الموظف كان مشغولا لأمر الشغل والحياة والبلوش محان الله وكأنما أتاق أخيرا ليحال إلى المعاش أي ليحيا تبكي عدائيه دينيا للقاء الله عز وجل يعني إذا كانت سيئة مطريب كده والله يقول يوم خير وأنا يعني أوقن أن بأي مصر كبير فكيفي شاء الله ورد العالمين فلن الصحولة الى المعاش يعني ولا ما يخطط لمعاشه الحقيقي. تأبضى في الدنيا بحالة المعاش والآخرة كلانا يا جنيع معاش ها فإذا من قدم معاده الوجود أكيرا بالآخ على معاشه اللي هو هذه الجنة بتاعته فهو من الشيء اللهم اجعلنا منه يا رب واحسن الناس بيغلب ايه معاشه على ايه على المعيشه الدائمه للالهالكين ما الله فسال عقله خلاص ربنا ياتينا في الدنيا وما لو ما رب الدنيا بس حصل ايه حصل عايزين وظائف عايزين اي قر و اي بس الحاجه دي ده انا في الاخره من خلاق ماشي لكن من اشتغل بهذا سواء من المخاطرين يعني الوكيل السبع والتلت و الناس يقول لك هو من يشتغل الطب و يروح الاستقامه بعد الظب و يروح الثلاثه و الاربعه و الاشتقلات و انت كل الشركه عايزين اصعب يعني ابدا عام حتى يطلب منك تسمع هذه الدروس يجب أن تكون لك مدراء في حياتك انك تفقدت الكلام اللي يهملها الثقافه و اللي ما بيعجبهاش انت فيه شيء الانسان منا لا ينسي الامر معاشه على امر معاشه فنحن في امر الغزوات لنا فإذا عامه وفائده خاصه فائده عامه ندرك كيف تعظى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته حتى أدوا الينا الامانه هل يا ترى نحن حفظنا الامانه ام ضيعناها هذا سؤال يا ترى الامانه دي نحن حافظين عليها ولا ضيعناها والذلك اتعجب من كثير من المسلمين المسجنين وليس يا ريزي آخيه ما كنت موجود في سنة ثلاثة كنت موجود أيام الرسول وما أدراك فقد كان أبو لهب عيام رسول الله وأبو جهل كان عيام رسول الله وما ها؟ وهل استفادق وجودهم مع رسول الله لقد قال اهل العلم إلاك أن تعتر لمفاعدة أهل العلم ولا يا عمنا احنا ما شمع الشيخ احنا ما كن ان تغتر اهل العلم فلقض صلى عبد الله ابي خلف فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني سنوات خمس صلوات في اليوم والليلة وبعد ذلك كان مهاله اجرت الهجة في جهة ادي شعبت لرسول الله مش عادة. ولكن قدر الرسول عليه صلى الله عليه وسلم حتى يوم ان ماجه اراد الرسول ان يكفنه في عدائك فقد كان واراد عمر ان يمنعه واراد عمر ان يمنعه ايضا عن الصلاة عليه اللي يا رسول الله الطليل عليه اليك عني يا عمر وقام الرسول متوسيها للصلاة على عبد الله بن عبي عمر بأباء بسهيل يعني مثل الضغال كبيل حلي الجدده وحلي الجدده وحواه شبحوا له فلا ومنع أراد أن يمنع الرسول من الخروج لا لا يتعلمون عمر في الملد وراجل معه لكن الفرق بين عمر عليها رسول الله والفرق بين التلملد والمستان الفرق بين المتعلم والمعلم الفرق بين من لا يحتمل شورة راحلة من الباطل وبين من يتحمل كل الوان الفرد ثم يمكن التعامل معها حتى يمجيها الثواء الثديث عليه الصلاة والسلام فيأخذ الرسول يد عمر برزق بالبعنة برزق لأن المعيزين أن يعلم الناس بالرزق فإن الله قال لك ربك استغفر لهم او لهم ان تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. قلت اسمع اتنى يا عمر لو علمت اني لو استغفرت كلابه اكثر من السبعين فغفر لهم الله لان لهم. كلابه حناب من حناب من الامة هذه الامة يعني ضارت يعني اضيعهم للأيسان على مأسوبة الامة سوف تتداعى عليكم الامم يا سلام يا رسول الله حافظ لنا يا حبيب الله الأمم تتباع علينا يعني اتلم حوالينا فيتمع ضدنا كما تباع الأسلة على قطعتها قص على عشر عمال خط جابوا البول أو قبع البول وكل الأواج العشرة لأسين من العشر هل من هل فولة واحدة واللدوسة واحدة وحاق يوم كان حاطين جمسة اللي سبحان الله شو بالحكلة بتعملين في القفعة بتمسحها متحك هاتب الرسول يشبك شوف تشين حبيب الوزان سوف تداعى أو عليكم الأمر تتجمع عليكم يعني كما تداعى الحكلة على القفعة يعني يستمع عليهم وانتوا يأكلون كده شباب بابا يا جاي؟ بأي وحيء حيث أجل عبتال يا أجل يا رجل النقاط رجل فتر سبحان الله الميد ناس من مستغربين مستغردين وناس وعلي على العلماء وعلى المحجبات وعلى المنصبات وعلى السلام والسجم وعلى شواب الصحوة وإلا في الحكوميين والمتطرقين وإلى رجل سبحان الله كل هذا كداعي أمم علينا وطائدة المنافقين من بيننا أبداعا في الله سعوبي برضو من تهوش كنت ايه؟ ما يجعلوا يحيثون بيننا كل بيه تداعا أكل على قطعته وبعدين أي أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله يعني فينا مرضنا فلان والحج فلان الصالحين لا الله العلماء الأول, الأول. فلا يبقى من الناس إلا ك كح... إلا أثالة الشعير لا يبالي من أثالة. فلا شيء جسد سبحان الله لا زي غير شيء غير لا قيمة فيه لا قيمة له. تفاطون بالوَعْمِ قالوا ما يا رسول الله قال حب الحياة وكرامة الناس. وإذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احنا بنا عنه وعن صحابته الغزوات لنرى صورة بسيطة من صور الصحابة ونرى صورة حمام القبوة في قلب رسول الله وحجم القيادة عند رسول الله وفكر عظيم من فكر الحبيب المطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فيمنع عمر من منعه من الولاد للصلاة على عبد الله بن ابي بن سلول ثم يذهب فيصلي عليه بعد ان ذهب الصلاه ودخل تنزل الايات لتحذرك وتكسرك وتامر الرسول صلى الله عليه وسلم الا يصلي على احد من المنافقين ابدا والا يقض على قبره ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقض على قبره كان واحد زعماء سبعه قاضي تعال يا حذيفه شدم السلوك اسمع الكلام ده الكلام كلام احنا لما نعيده عشان نشقع السلوك الله يبعد عن النفاق وعن اهل النفاق يا رب العالمين ولا تخسرنا في جمله اهل النفاق يا اكرم الاكرمين يعني ده اكثر مرض اجتماعي لكل الامم يا حذيفه نعم قال له اسماء السبعه عشر اومضوا لو السبعه عشر منافع لو انا ما كنت موجودا في الحادث خلاص هيموت واحد منهم واصلي عليه ومن صلى الرسول عليه الصلاه وجبت له شفاعه يوم القيامه لو قاموا ان التمارين وانهما يدور يبقى هذا خلاص ذلك من يتولى امر المسلمين الا يقل على اعلم انتقل الرسول رفق الأعلى ويأتي أبو بكر عامان كان لأنك يحكم خليفه خليفة الرسولية ثم يأتي عمر ويوليه أبو بكر وخاف الصحابة من كوليرة عمر وقالوا لقد كان سبيدا والرسول بيننا وبينه وكان سبيدا وبيننا وبينه أبو بكر فكاين بيه وقد صار الامر له يعني ما نريد فكان الرجل يشعر عنينا يا ابو بكر برضو كنا والرجل يدخل على أبي بكر فيلاقي عمر قاعد رفع السؤال بمثالة قدس القدس فلي يحيبه عمر فالرجل معجبوه كلام عمر ايا يا ابو بكر الخليفة شعب تقول اين رسلين اللي بذلك؟ أمتى الخليفة قام لو واحده اخلص قد الحرب قال هو إن شاء من الناس هو إن ان كان العظيم سيدنا عمر الله يرضى عليه يكتب او يوقف منده اللهم انك تعلم اني قوي ها تذكرت لما انك تعلم اني قويش. تجعلها قوة على اهل الكفر والشرك والنفاق يا رب العالمين انا قوي اهو واحد كبير اهو انا قوي. انت يا رب لي دي في مكانها على الكافرين ادل على المؤمنين ها؟ ابو لما وصل الكلام رجائيون يعني مع همر الزكرة طيح دي شوني عادونا نزل حضر أصبر قال أتخوفونني بالله أدفع ابو قال ألعى باكر من خوفك بالله قال ربي على من تركت أو من تركت على أهلي يا سلام يعني الصحابة بالأهل لله أما ايه؟ فالنسل جمالك لما كان خطط على الباب يا الله يعني من جديد يعني الله, يعني رب... يعني... من جد يعني... يعني الله هنا اللي قال الله أعلم انت رب إذا الصحابة الله اقول انت على من تركت او من وليت على من وليت اهلي او من وليت على اهلي اقول يا ربي وليت على أهل اهلك خير اهلك عضى ربنا الخطوان ارآل الانان وصلتها عضرة يبحث عن ابي عزيزة ابي لبي جيني. رحمه طرق الباب العميد عضى عبدالحلال ابن عوض عميد ابي طال في ورد الكتابين بجوه قالوا معنا قالوا أستحيبك بالله أسماني لك رسول الله وعقول أنا من جنة 17 منافق ها يا حضر رحمة رحمة سبحان الله يعني شوف يقول يؤخذ صحة خير ما روينا هذا من الأموانات لقد كانت مجرد ممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من بيلعب من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه في الممكنه ما الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من الممكنه من اللي من الممكنه أماني يقول له الله لي. ليس شفاكه؟ والله يريد علي يا حسنان سيادتك شفاك الإبندي تخطيط في, في إلا الأمر اليوم من قبل ومن بعض لما يفقن كل براسه في مكان من الأماكن فضلنا شررا ولا على عن الحضر لا يا تقل في نفسك لو كنت أليام رسول الله لكنت نظيرا له لكن لله رب العالمين ان جاءك السلام جاء جاهزا ما تعبت فيه عادي جاءت هنا عشان يوضروا النار انت ان شرق أذى من قطة او من جار او من دول معينة او في ادى بعض ادى وهذا ادى محبوب لكن الصحابة كم خاص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عالي الله يرضى عليه النبي قال يحزل عند اليهودي على ستطفة التفرة ينزح له الجردل يبقى لحسن يزيله حتى محلق مجال إذن سيدنا عالي للحبل اتعدله ايه الجلد بتاعها تلك ايه يخسنه وذلك اللي كنت عسرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم الحبيب وقال خير ما يأكل العبد من عمل يلد وإن نبي الله يوادٍ كان يأكل من عمل يلد إسماعيل نبي الله يوادٍ ما مر أحد جئت إنسا ذكرية مدار غلب لا والرَّاحِ واحد جئت إنسا موسى أوردا من ذلك إلى ذلك الذي يخبر بالكتاب بمن؟ بيوادٍ النبي الرسول الملك الغني إذا قول آية فالجبال والطير له الحديد هنا مثلا بغاة وخنفر في كل كله ايه هو ربيع حسن لهم عين الفكسر هو ابن سليمان ملك لا ينجي لأحد من بعدك ونقول له سليمان سليماني هذا من صد ربي يضيوني اشكر اشكر ها اختبار من الله عجل يشبه انا هشكر وله اكبر لما اكبر ربيع جدي لما اكبر بالنعنة وانسى اللهم ذكرنا بنا في وجودها وعند زوالها يا رب العالمين وقال بما بنا آجيتنا وأرحم الراحمين تحدثنا يوم الاثنين عن سفاة اليهود في كتاب الله وبعض نصفات ذكرنا أنت أحد عشر سفاة من بعض نصفات اليهود ماذا شاء من مقدمات مخدمات إلى رجلة خيبر رجل خيبر كانت في شوال وفي روايه الدرس المحرم من السنه السابعه للمجرم ما بين المدينه وخيبر مئه وثلاثه كيلو متر مئه كيلو متر ساره النبي صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته الف وتلتمائه مسلم الوحد مقاتل من صحبته. رايحيني نبقى اليهود في خيضر كمقاتل عشرة آلاف مقاتل. ينطم إليهم اربعة آلاف من غفطان. واحد من هوازن الى ألف تلطمية. بلا عشرة من اليهود. اربعة من غفطان. الى شامس? اربعة وآل من هوازن. فكم اكثر 1000 فياصيل يعني متمنهين في تكون وقدر كان يوجد بتخايبر احنا عندنا كان نوع من يموت في جزيرة العرب أو بعض. في اي بقى ايه اللي جاب انواع اكثر في جزيره العرب برضو ايه اثنط هل العرب اول دورا واحد العرب ثلاث انواع العرب انواع ثلاثه عرب دائله وعرب عاربة وعرب مستعارة يعني العرب اللي نفس العرب ده مش صغره ثلاثة الكلام؟ ده مع واحد اللي جلتو اللي جاء العرب بالطبع أو بالطيبة أو أو أو أو أو أو وعرب عائدة اللي هم الفحرميون اللي هم اول من تكلم اللغة العربية اولاد فحصان والعرب المستعربة اولاد عدنان اللي هم احساس اسماعيل ابن ابراهيم جراتوبيا ورحبين في بقى ناس من العرب دانوا بدين اليهود دخلوا بدين اليهود بس يو كله كانوا كله على قصير لعنى عشرات لأن اليهود اغلقوا على انفتهم جائرة وبعض ايضا من العرب دخلوا دينا النصار النصراني قرضوا عدد قليل وان كان في الاضائل بأسرها زي الجران وغيرها ولكن اليهود عندما دخل كنا كل الجمعة قبل الماضي عشان الاحجاب مصابقة على عندما طلبوا اختناق الى القدس واقل اليهود اقرا في ذلك هرب بعض من اليهود الى جزيره العرب وعثروا في منطقتين في يبرد وفي قيده راس عرف القصه منين جون اللي من القدس عندما طردوا من القدس في الاضطراد الاول بالاضطراد الاول لهم او التشتيت التشتيت الثاني لهم بعد جيل العمالقه وبعد بدنا نموت عليه يا عيال الفترة لكن منهم انهم في وتر وكان الوسط حمل ثلاث حبات. الحالة الاولى بخصوص الاقتصاد كما يصنعون في كل منطقه في العالم يعني وانا داخل السنه ده ان المنطقه كلها اللي فيها دي بال5000 دولار ملك واحد الثلال المسلم فالراجل المسلم ده ده القراجل عايش عالمعونة كندية لانه لازق سياسي عشان تونس مش ومش عارفكم وخذوا منه جوان وهرب عن حدود ومن كندا ده خذوا حاجه حاجة دي لك معونة عايش عليهم واليهود عنده محطه تلفزيون بيبث فيها الكلام بتاعه عنده سبحان الله آلاف الادله عنده المليارات من الدولارات في بنوك وعنده بنوك عنده شركات فهم اولا انها الاقتصادية في ايران وقد كان يهود المدينه اغنى عرب هذا يدخل بقى النقطه الجوهريه كانوا دايما اليهود يوجدوا في مكان عشان يعملوا بيت ويشكيكوا نفس بعضها عشان يبقى المرجح إليهم طبيعتهم انهم يعملوا قهوة ثلاثا وخلاقا عشان الناس يبقى في خالف عدم قهوة آس توازن استمروا وما يتقوشوا تقولها مع حد ثالث خيال انهم استطاعوا ان يكونوا يعني لا صميح ان نقول فيها بيئة قوية ولكن استطاعوا ان يكونوا قوة عبترية يعني لها مكانتها عند العرب يهود خيبر كان يخص بشيء آخر خيبر اولا ارض الزراعية كلها زراعية لذلك ان احد وديان خيبر اللي استولى عليها المسلمين في فتحق البر احد الوديان عز المسلمون نخل نخلة الوالي النخل لأيوان اربعين الف نخلة طبعا انت مبصد الساعة جائع عام لا النقلة دي النقلة كان موسيدة ايه فأصدق جير والتراب والتقار والتمر نتخلع عن النقلة عبارة عن ايه بجزارة العرب عبارة عن رقم رقين في الاستقاط الغراحي لجزيرة العرب كان هناك خيضر من اغنى الناس ولكن كانوا ناس مش بتوع يعني الدخول في خلافهم ولكن كان عنهم بيش خو جدا فلما طرد بن قيلقاع وبنو القريبه وبنو النظير من المدينه الرسول ما خدتهم بشكل دعوه فيه المخرج الاول من المدينه فغرضوا الرخص منهم الروح او لام اعمالنا باليهود في قلبهم راحوا هناك تحت قياده رجلين خطيرين من اليهود هو حليب بن اخطب في الكلام ان شاء الله وَسَلَّامِ إِنَّا بِالْفَقَيْقِ وَأَقُوْهُ وَأَقُوْهُ وَأَقُوْهُ وَأَقُوْهُ الله رغم انه جاي من جاترد وخيضر بنش مكان ولا ملده حليل ابن اغضب بعد شهرين كان سعيم خيضر هلأك شوف جاي ايه يعني في قد تكون شيئا عربي واحد يهودي ها ااا فالدين الطبيخ فيها فيها مربوط في بعض ف يعني رمزين في جميع اطباقها في واي ايه يرمي حاجات من الاثاث الثقيله يثبت لي يرمي عن من العربي هو حيثوت اشراف رأناها في الاوروبة رميه هو ما ليش كيرا نزل اللاود ورحمي فميش معهم مدفع اعطار بالتوت ولا تنشي تطرق شيء اللي حصل وهذا باللاود ودك الهاتر واحد قال لي لك رفض الحاجات اللي كان يترمي رمانة بطل فت ويشغل العرب والاوروب ويشغل العرب عنده عشان يدوح للتوت بطل فت هذه طبيعة اليهوبي الشطارة وده نشعرنا كده ان هو نبيه العرب شاهد لا. يعني الرجل اللي اشترك في ده من سبيحة لانه رجل مغفف يعني اللي باها زكاين. لا لا, لا هذا على ذكاء الناسة بقدر ما تدل على حمل المستهل هو غفل خديم يعني ده كده في الكريء الكلاني غلبنا مش عارف خلافة وهو الحضوري غلبنا اذكر في مرة في حضر مؤتمر من كم سنة وفي طريق القومي السعودي يعني انا حالا قوة السعودي لا دعوش انا بطاعة البرازين ففريق السعودي ايانا سعودي واحد في بتاع خلاص المباركة بلابي ومن المجال السعودي احنا كنا على وقت يا العربي ليه حتى في الوقت انا ارى رجل يروبه هون يلعب بيه لهم بجد نعم يلعب بجده سحان الله والعال يعني اللهم لا داعي تقول في التفاصيل اللهم نستعلم كده اليهود يقول ليه اللي ليس هم الجد لا هو استغلوا يعني رغاها من امامة وضع من امامة ويشوف ايه الصغرة الضعيفة اللي يدخل فيها للدان قاعد الصغرة بتاعت المال يقول لهم عبر المال واحد الصغير بتاعته عن طريق الجنز كله عن طريق الجنز والواحد طبعا خدت اللبقه واخد في ناحيه النيون يحطوا في ناحيه المزيد نادي الروتر ايه اللي عمله نادي الروتر الراجل نادي المدوي مش هكذا يعني هو يشوف ناسك اللي قدامه ايه ويقول له من الزاويه الصحيحه بتاعته وده ذكاء فنا بودي لما تم الحكيان وما بودي ان يكون لا نجدين ايضا ذكاء في التعافي فشوف الراجل حبيب مختار رايح من ياسره هو الخيطر واسبا خيطا عليهم بعد شهرين يصير ضعيما على اليهود في خلق كلهم يعني نحض دعاناء كلهم ومن أبو الرئيس جكاء ومزكاة وده ايه؟ على بني جنسه يعني السمال يعني عن اليهود بيع اليهود بالسهلة فلما أفرده من مريض صلى الله عليه وسلم تفتح به حظرتك كتب المستشرقين جميع الوضيئة الحقيقة جيدة على ثلاث الوضيئة لولي كان رجلا ارهابيا ليه عمد صلى الله عليه وسلم ولو قدل في يوم واحد ثم نويلة لنبي يهود في أسرق ثلاث طب ماذا صنع عن رب عن عن ايه على الوضيئة اول او ده بيحرك بره بيتي تجربتك دي العامله ايه على الطفاق. لا ابدا ما حكيتش انت الايه الثطر الاول الخبر ما قلتش قال ابو القيس في اطيره شعريه مشهورة تمام فترتبت في جه دول على الماي يا ايه قال شعرة قال ابو القيس فانت كذبت الكذب ليه في السوء للطالع الرجل في شكل راى الشخل الصغير او الجبل الصغير. في شكل رأى والذئب غرفان مرمله الجبل كانت عامة عنت الوجين من غير جرمي الشتنسل الجبل الحمل قال متى قال عام اول قال ولدت العام ايه قالوا رث العامد الروس غبرة كل لا أنا لك مأثل فأنت تسبح العصافير دائماً على ذل وعيناه من وجد على ذل تمل فلتوضري إلى العينين كملان جموعاً وانظري الى كتئب ماذا بالعصافير تفعل؟ على على أنت على يعني أقول الرسول درع ثمانوين إلى سنة هل سهل سنة؟ دباوا مديدة القفر ولغتية أن الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات ثم تأخذ من المراه المسلمه فالدفل المائش مطموضين ثلاثة سترين شديدهم لم يدخلوا واحدة مسلمة ما كل المسلمات الكل يدخل منه ايه المشكلة واحدة مسلمة يعني تتغذبت بالسوق اللي بتاع ده المخيطات لا لا هذه سخرية المشكلات مشخصية لمرأة المسلمة الصحابيين مجردوا الصحابي, الصحابي. ها قردوا المشكلة مصراش سجروا منها وكشفوا العورة بتاعتها مجرد المشكلة كلها طب على طول المشكل حام على اليهود اللي عمل كده قتله طبع اليهود يوجود بقس فتحرك الرسول من جلحه وإجرد أن يقاعد المدينة في الاسلام الإسلام قوة الإسلام لأنه ثبت عن اليهود تكيب إذا رأوا منك قوة استكانوا وتركوا الأجواب بالهجود وإن رأوا منك ضعفا تنمروا فالله إذن بالإطلق وهو خارج واحد الضعنان يقول يعني وهو خارج من المدينة الرسول قال له خدوا معكم ما اتطاعتوا من المهج شين لده برسلوه ففارج سلمه ده كان من متوقفة اغنياء اللهوز المدينة جيد فور عمده شو جيد خارج وما وملأمه بتباكك الجاهد والسطة يا داوة يعني انشاء الله عمين هياه يوم خالق برع منه مجوهرات سبحان الله قال الرسائل الصحابة والدين لأحرص الناس وحارجه قال بما خطر رسائل صحيح اسعى بهذا سوف نقيم الارض ونقهدها كمانونين شكوا من كامل ده في كمانون هارجعين وأنا أتطفع التاريخ وكان بارك الله في المتنائع للجحف الثاني من الإخوان المسلمين كانوا في حرب ثلاثين اكتولى رحمة الله عليه قصاً أحمد عبد العزيز على موقع استراتيجي في حرب المدن. ايش ماذا؟ تدرج الملك عبدالله بالأنش ما تلتعرفش في خلال موضوع ايه؟ لا لا لا لا لا يقال ان يقال من المنطقة دي ويسلموها للجيس الموحد العربي عافي الرجل تمعا وضاعا رجل يطب قالي عافي تاني يوم رحمة الله يحتل عبدالعيين بيئي ان الموقع قيده اليهود مرة أخرى فهذا القتال مع جنوده مرة أخرى فاستوى على الموقع فاستصلوا بالملك، الملك الأطول لا لا لا سلوه من عن الموقع للسياد سلوه عن الموقع للسياد بالملكة حتى استاذ فاضل على الله يعني طبعا انت لو انت والله كلامك كلامين المدن المحرره هو الله يعني شوف الفائده انهم يدرسون شخصيات فقه بينهم فهو شوف إست نورى بكل الأحد زعماء العرب انت أشجأ رجل العرب عشق إيه عشق إيه ها عشق إيه عشق إيه أمهن مع خيبة إست الإنسان يتعجب ونورى أن اليومدي يكثر عن عقيدة تسلل محب الحقوق وأخوه وصلوا الى خيبر وكانت تناقلنا مرجع مالي خطير في جزيرة العرب ماذا حدث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حضر معنا صلح الحديدية يخرج معنا الى خيبر. لأن اللي في صلح الحديدية كمان كم مره ليه هل عشان احنا لو رحنا نعمل معنا العمره تظنوا كيف من قريش سيقاتلهم واحنا كنا نوقف مع مانظر واحنا على طول المدينه لكن روحنا والناس 14 كيلو ونوقف على الكشف والشرب لا لا لا النبي كان عامر وما نضلش نغلط ان اليوم دول حره الى اخر الكلام اللي ايه إلا ليلة خلاته يالرسول انه من قرض معنا بخلها الحيضة البيضية وضاوع تحت الشجرة فهو جلال ان معنا إلى خيبر، بس إنما حضر وعاد يقرد فإذا اخذنا خيضرة في بما فيها فلا غنيمة له فيها لن أرائحنا للحال فردنا علي له كلمه صاغم شعرا من اعظم ما قيل في الحكم تحت الشجرة. وصل على رسول الله احنا نأخذ سمرات او او اشهار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعنا الصفحات رسول الله انا لم عليها انكسبوا عند أخ ثاني من العلماء أو شوية كثيرة عند أخ ثالث أو شويه عقيده عند رابع ماذا فتتكلم للصورة إيها يعمل الاخوه العلماء الفضلاء الذين تتكرم مهم ساحات المكان السببين اللهم دار السنين جميعا يا رب العالمين فيكم نسمع ونقول يا العالم اسمح على الإجهار شو كلمة هذه غارت الزهد شجرة غارت الزهد بقلبي شجرة ثم نبقى بعد جنة حجرة كان عمل جهد من ألحار من قلب على القلب بل من أشاد لين الجهد بقلبي الشجرة. ثم نبقى بعد حجرة ورواه إبراه أو كذب الارض بجنه التجارة روى الخلف بالإيه؟ بدموع الخشلة من الله وإذا نارها طائرة مبسجة حولك طائماً حولك ماها إذن نرى أنا شوف طائر الطمع طائر الدنيا طائر الموت طائر الجاه طائر المال طائر الطبع طائر الهوى بيطردوا بحيه عن الناس ايش كلام عالي أولاً لا مصعباً ليه ها؟ در الله واضح حولك الله وإن انا رأى صائرا ممتجا حاظما حل حمانا شجرة فاتزعت مرتاحا في ظلها وبايعت الهي في ظلها وكذا باعة الرجوان تحت شجرة اعضح تشجرة ظل شجرة, جلد شجرة جلد جلد. وقال عروسه لله سبحان يا خليقه كان يمضي في الصيف او في الشتاء لا يشعر بيذا الحر ولا القر ليل في خفيف صار الصقجه ما حس بهذا البر ولا ليل في في الحر ما حس بهذا الحر بناء على مؤكده بدعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم جنب عني هذا الحر والقر فكان يوبان لا يلبس الكيفه ولا خفافين ذلك كثير رباني وقال ان دي ابتعد ثم جعل مع فاطمه مع ان انت احد يبع معدنك ولطفك انت حاجة حاجتين لكن شهدنا الحبيب يا سلام قريب قافله ودعا له هذه الدعوه اللهم من احبت علي فاحبه ومن اضربه فالقبله يا بين المهدي والامطار اللهم يحقق كلهم السيد معالي أنت بيسان على رسول الله قال قال أنت من الكهارون باللدك غير عن عنه لا نبي بعدي أنت أقلي في الدنيا الأخرى لا سبحان الله كان جاءت كان جاءت أقلي ولذلك في خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم ففي عالم عام يجيزي عالم ابيض وكتوب عليه بالاسود لا اله الا الله محمد رسول الله وكتبه ريكين رأى المهاجرين ورأى الأنصار وكان في أربعة أعلام بأربعة من كبار الصحابة التين من المهاجرين والتين من الأنصار وفي أول مرة جهتها التين المهاجرين كان من أعلام والرأيات وجه أبي بطر النجين في أول مرة دلوقت. إن وقعه أول دائما كان جنب الحليب في الخندر رسول الله إيه أراءه، ومضمناً كرعم بخبر كان هذا الحكاية النخس كثير، والمياه كثيرة، ففي حط أو نقولها أو بسيرة فأصيب أغلب الشيء بالحزن. اعمله، ليش؟ إن شاء الله. يبدأ الدور لي. نسأل الله على سيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجيلة اللي وطاعة في المكان لكفض العطم او العطم نجيلة الماء الحاجل او الرافض في هذه المنطقه منطقة غير سحراويلة من من من في زراعيلة لم يعتد على مدعواتها الصحابة وقصيد اغنى من كيش وكل واحد جدير الامة ويخل من في شهور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا وقل يا, يا انا وقل على الله وقرأيه يا انشاء من حرارك السماء تنفيذ يا الله انه يرى يا الله الله مكان موجود ان هذا رأس القمر اللي تتقارب زيب الضفل يدارش التوائد دارت اللي على المكان هذا نفس المكان اخر بس هون كل على خيضر علي آه. آه. على خيضر من السماء ما نفخ الجفعة على رط خلدا ال الصراع الإنسان أو انه ده تفسح شوف اه من السماء وكانت الخايفة الفصول السماوية من أقوى الفصول كانت جدا اليوم اشترك المسلمين مع القوات اليهوديه اللي كانت هناك تنزل تمزال قتل على المسلمين المسعده قتيل وجرح خمسون من الصحابه حتى جرح الرسول صلى الله عليه وسلم سماعه هناك تحت مرمى النبال لما حضر اتعاملوا في التخطيط كان لو راى بابرا بوسع الصفه عن فوزه اولا تحرق النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في اول المحرم عام سبعه جزريه وعام سبعه جنوده وصلت الاخطاء إلى اليهود في خلقه محمد قاتل ومعه صحابته خلقه سلتميه يعني عدلهم وحسنهم واعطيهم عرق ثم عطي الصحابه خلقه في قصر فأرسلوا يستجيطوا زمتكان ولواتن معطلهم خمسة تأسفات ومع ذلك هم معلوهم عن الواقع يجيزوا شخصان ويوافق عندما القطور الوسط هم يحافرها جزها تسجي أربعة ثلاث جيس المسلمين من انت خلق معهم في معركة طبعا بقول المسلمين يجيزون على شعبه وقد كان وشفت غفتان بما وعدت من اليهود فعندما تفضل العرب والرسول قد لي لمن يساوي بني من, من فأنتم بني عمومتنا أنتم عرب ليونك ونسلوا فنسلحوا فنسلوا في الله وننزل لكم عن مرحة نحونا لا, لا. نحن لا نوكف عهداً عاهدنا اليهود عاماً التحرش العرب التحرطان رفض الخروجة مع رسول الله وإنه بالحبيب المستفى وجد نفسه أمان قطول تماماً سأجلها الخمسطاشر آيات مقاتل من قوات المستفى في حيث الجيد المستفى يسلش أفضل امتعياده واحد يقول لك يا اخي ما تملك بقى الصنم وينش؟ يعني ما صار بقى استعارات كثيرة لا ذا واحد كان يفكر بالراحة. هذا خصصه هل ولا تجمعه وتجمعه مستريح حتى أتيه ويجرب إلى طويلة. الحب فعلها جيدة كبيرة جدا من اليدعادة. اخوان تقول ايه تخلق من خطوط ممكن الحبيب الله عليه وسلم اذبتنا من من الله من يشاء لما كنت تخلصت أجل من سنة الثابت لها المكتب من أمان هو أحد لما القادم فيها إذا لو أشت عندي احضر يا كلبك فاعدين فايل صبر بعد صبر الرافق الرأس صدق الرأس كله لكن ربنا أسرع كل خوار كون الوضع تمهار صحنا كمانا شدع ساعد بن عادل زعيم الأنصار يتفاوض مع العرب المسلمين وتفاوض معهم. فتفاوض معهم. قتلت في التفاوض. على هذا على السجن لما استلمنا على رؤية هذا الرسول الله عليه وسلم ما تقول يا رسول ما كل من فرح حتى توصل صدري إلى استلمه وإنما صولحنا ونكم لأن حفرة الحرب أنا على التاريخ حد الحضارات فيها أنا واشف قصد لي عز وجل وهذا ما اشتريك لأني اكتريك لأي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يعلق السلحة لليلول لأنه وعلق الله كان لخصة وعزارة ولم يقوم بها تشتريك لأنه وعرض كتن الله منذ وعلينا ان الحصف المساري قامت هذا قامت غطتان وطنهار اللي هي وممي اللي هي تهين من وجود جدا رسول الله هل أردنا لأخير الأخط اذهب صعبا وعليا لقاليان كثير الحس خلينا اقولوا جوه حلينا قبل الله إذا دخل إلى الحس رأى ثغارات علمها محمد تناجعنا منها أرادني سعنة، أرادني فكرة. أنت لا أرد على العرض، استعرض لي محمد عرف. تكهي العين. أم لا. أنا كنت أريد أن لا تكون الضرر كم كالقصوم قوية. ما يحدث محمد المفهوم العاجز من مدينة مغطى. كل واحد منك ما هو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فطبعا احنا بنحس الفزاري يطالب الوقت المستخرج من خارج الحدود فراه فده الاسلام و احنا عارفين ان جهات لا يعني يكون مثل هذا السين فعهد سعد لعبد الرسول بهذا هذا الحارث أربع ثلاث مرة رسول حرصنا على بناء رسول المسلم خلفي يصادف بأول مناوشات ثم بعد ذلك الأمة تصفى من الجيش بهذه الحارث شو النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قل أيها الناس إنا جلنا بفتح قوم ففتح ضاع المنهى. ها وفوق احد هاي يخدماته وربه داخل العديد الراقور ننفحه مش علاقه وهي حدث ايه ترسل ان المحاجد يتنفح المسلمين من وراء الواقع خنه وفوقا خنه وفوقا بمعبودة في كل كتب خير يقول ان من المسلمين من جديد محمد خرجت الى الذين معتقد على قبيله غتكان في رخ دارها فصبت لباها فاحضتهم واهلكت زراعتها. ممكن على ارض المعركه وغتكان 290 كم. طبعا هو شوارع ورسيك كل مكترين بمينهم جلالك وعليهم له وراك الملك الجارب الله ما جرى وستك ومن قتل جارب ما الله ما نفقد سبحان الله فإذا انسلتنا يحرم الله وحزا كما اشكره الله عليه الصلاة والسلام لنفرد من الرعد مدينة هذا الخليق تحت الله انا يا جامد الله والله في ارض المعركة سمعنا صوتا الله لا نجري هم من الارض ان من الزناه يقولون ان جلسة خاف الى محمد هذا عليكم ترحئوا الى بلادتهم تجعنا حلا الان هاي كات الله ومن قدر تصنع الان انت بص نقر سبحان الله وأحص الرسول الأسر وبعدين ذلك يجي كل يوم النهار يصعدون قبل الصوم من بسوا في الورقة وترح والغرف الصارخة بالحرارة وهي تناخذ الخيوط وهي تحرض الحرارة كل يوم صدق ثم الذي الرسول والصحابة لم يتاخر بال عشر قنط الا بعد ان اشرقت الشمس هذا ضوء من الروح الفلاحون كانوا خارجين وحين في حقول وجدوا المسلم والرسول امامهم تعالوا رجعوا بسرعه كثير ادمان في في الله حيث يوجد رسوله شرقا يا ولكن يقول لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم محمد هذا الذي تتعلم خبرناه تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان خارج ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم أصعرهم على الغيرون الذين يقولون الذين يبكيرون لأنهم يؤكد القدرة من هذا الماذا هو الله أيضا يعني من تحديد مكان ساكلنا ما تقول أنك رسيم تبعون من لها على كلها نبين فألناه حتى أجل ما إذا هل من بيننا يجيه السبب ومخيجيه السبب بعض الشيئات فهل نفسه واشترخ لأثر ما حاجه يوهرون عالي مقر في النار ولي رسول تحت كتنين ونعاهل مقر كبير يوهره شماعة لكل موقعها لأن مقر ونهل رسوله وشماعة المسجدين يوهره النصر حتى وان كان لأنه تعملها فيها بس ناطق بأن يكون هناك وقيم ولا قمش خرص؟ وبحضن لا يمانا إلا الله في وقت المسلمين وصلوا إلى الله استيقظ اللذوق قبل الكلش والتعدد للحرب لحفظوا الكلش المستم قبل التقوير بثمان يعني كان لكن واحدة وردو حتى الرحال من قطع الصهود والسعاد اليهود في حالة من لكن الشباب هو قفره ومن ربنا هو الله لما الله عز وجل يعطل الشباب وهو يعطل الشباب لله بسبب تشرق عند جانب أبراهيم تنسل عن الشباب علشان تمكن تكتبها عرفه ان شاء الله هل خير لها اسمها الغرفه الاخرى على غيرها بيجلسها بيجلسها يضرب الحكمه الله ويحمي الاهل الموتى بيد الله وياكل خارج السويس كده والزي كهيئه بالكرب فهيقع رسمه فيها وتكون صوره اخر الامر وكل الله كلما تتوكل لربك كلما قلت الاسباب عندك يعني كلما اجتاحت قدره وقوه التوكل على الله كلما اقدر اقلت الاسباب في حوضه الله وفي حوضه الله عز وجل فالله يصل لك الارض ليه اختك من الحديث ان من ستر مسلما ستره الله للدنيا والاخره ومن يستمع للناس ماذا؟ ومن قضى لنفيه شهودة ماذا؟ قضى اللي الله حياتك نسى في حابة أبيه ساعة قد يبقى لن لن النار الله يريد أن يكون. من مستحق المسلم مش عارف طب ما تعرف انت ان هي من تكرمه منه احيانا ياخدك ان صالح ساعه بتاعت كلها هذا في السنن ذكر الحاكم الشاكل فيما تسمعوه وسمعته عن هذا الذي يجي فيه يوم القيامه الله منه يا الله حسنه واحده فضله فاقده حسنه واحده لكن انا مايشبكش حسنه انا دخوله في سنه حسنه واحده واجب انا حسنه ما رايك فقالت على هذه المحصله واحده واحده حسنه انا مش ما اعترفش ها اللي قالت انا هتم حضوره وامي وعراقي وعيادي واخوره ها ده تقنيات اللي جه <تصفيق> <يا دفاع> ما... <تصفيق> في صفحه <تصفيق> ما... في ها من ده جديد في ما هوش في يعني الله السلام شوف حالك والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا الله الله الله الله الله في الله يعني الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هل له هواك ربه مني شكرة من ثلث بها اكثر من اليوم الجنة الله ما حجر قلها الله الله من الله تنا وعحمد الناس والخير بالخير بالتونية هكذا قلت بباشرة قالوا على بكل وخمار من عنده إلا شكرا وهو قال الله صاحب الحسنة يا صاحب الحسنة عمل سفكر مينه وتقول على سفر إسرائيل كمنه ااا بس لو انت ااا هه اس اس اس اس اس اس اس اس اس اس لو انا كنت هروح اجيبه بكره كنت قلت على نقد هو اللي من الفتره طب روح اهو ده واخد خالص جسمه ده حديده الله يبقى ايه ده هو هوه ده التقنيقه هو اللي ده كله لكن المرات الجنور بقى حسينة كده كل فيه لكن هربا كده مرتك فهل لكل بعد الحفره دي عملت يتويت وعينت أخواتك ولا أخواتك وهو وهو وهو وهو وهو وهو هكذا لا في صلى الله عليه وسلم في يستوكل على حتى وجل يقيسك افكارا كثيره يقصر عليك الافكار ويقلل لك الافكار ماذا خلف بعد ذلك بدها القتال سافر النبي صلى الله عليه وسلم السيفر في كل عشرين يوما ولها في دراسات دراسات دراسات دراسات دراسات دراسات فقطع الله على يديه الحق الاول رحل الصحابه ويجعل القعقاع الله يرضى عليه قالت بس كذبه هو, الاتحالي الاتحالي. هو الاتحالي وَاكَتَتْ أَيُّهُ يَعِبُ الشَّلَيْكَنَّ لا يمكن أن يكون إثنه السحر ينمو سياغ يسود دناروسه دناروسه النار ورأس حضارة الحسن من هذا النوع ومن السحر رحمه أخيه على كثير جدا وجاء مشربش من المريض اللي حصل من حرب عين نصحه عليها من الصحابة عينه غير ولا قط يرمون عليه فبيصحو عليه حتى عصبه وجعل من اللي ذاك في حرب عين علاقات حسنة مع من بعيدا فخرج ملقرا لها ونصب ربي الرجل حب الحسين لمراد كده يعني اه يبقى صح شيء تكون عليه فات استفسرت بعدها ففي الصلاة مزاج على كاره الحمد لله بس في المرة في العيرة برضه لا من عن بس دورت انا هذا الحمد لله ما هو احسن كذا رأيت هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد من هذه المساهر أن تعملين لأن المحليطان لذلك بعد ما اشترك المعركة واحترم المسلمون خلقش ويجنون يعود منها قال في في رسول الله عليه أصلت أشتاع العرب هل انت العربي يا هلين؟ ولا يقولون ذلك يا رسول الله برضو يجعب شوي ها؟ يقولون لا هل من فارسا خلفها لنجنب يريد ان يباريك تبعين؟ هل الله؟ هل مرحب تبطاقه جهود لطالعنا من السفر، نسافر، والله كلنا نسافر، كلنا نسافر، نسافر كلنا نسافر لا نعرف المغرب، لا نعرف المغرب، لا نعرف المغرب، لا نعرف أنا من اللي قال الله عز وجل بكره الناس فكيف تكرهني يا رسول الله؟ ومن حديث الذي حث الله عليه من على مسجد سرقة احتضننا رسول الله! على همومك كن ممتلكين الرسالة جميلة هنا في حراسة لمنزل حراسة الناس ولكن في حراسة النبي في حراسة ربه الماضي وطرق شو حربينا يعني لن يجلس أشهد ونردون ما إلا أن يتدن الله للخالي ولذلك تكون عليهم في الله عز وجل حوال فصم وحصول ومع الحصول السرعة الأخرى لكل تدنى وانا باذن الله هنسافر شاء الله بعد العشاء لأن المغرب من شغلنا تاني عندي ما شاء الله رب العالمين عقيله صلاه العشاء باذن الله رب العالمين الله ولا هاكل فهي كل شيء ان شاء الله أخذ على, من كما على أن يعلم وأخذ عليه من نيشاق كما أخذ على المليان أن يظهر يمونا من الناس ولا أسكنونها وفي المساعد الذي أعلم أن أتحمل للمتاعه تبعات الصالح قارن الناس ومسكيش ومسكيش تحميل وطفات ومتاعه عرضه قيم عماله ترجوله ايه حتى في التخطيط كل كل هذا الذي كل من, من كان اصدق هشام ناتجه عن عمل معين من اغاني بعض المتكلمين او المتكلمات فهذا لا كنت في حد فده الانسان ونفض لنا من بفضل الله عز وجل كل يقول إذا كان دموه رفض وجل أجل بالله إيه قول الله رب العالمين فالصورة رجاء لأني سبا العربي وقبل قبل عشر على شرح مراركة بالجمع المثابحة بالمبي جاء الله في الإسر والسنة لذلك المرادين نفضل بطاعة من أسلح فالصورة أنا قال كلامك شرير، لا كلامك شرير، وان شاء الله الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله ان الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، الله شرير، كل هذه الشعر دائما في خطي. راجع أنا قبل فضيل الله عز وجل. لا سمع عن الخمت كان صلاة المذجنين ولا صلاة المذجنين. لا صلاة. صلاة يعني. هل أريدكم لله؟ لله الله. أنا أريدكم لله. هارون يقول ربعكم لله هارون العالم. أنا على الله. من الظهور الذي وحف كل واحد يتخلم عنه لو الاقتراع قد يتكلم على البيترح حسن الله نهت وحالا نتكلم عن حالات عامة مرتاحة للمسلم ومن المحافلة الطبيعية تكون حالا من أقول أن نسحنا نشك الله وفصل الدعاة من وطع المسلمين وطع المسلمين تهارو Can we been going down yourself? Because it often doesn't keep wanting to believe that there are lots of people to keep壊 and resistive much of the wing абсолютно No pamięt鍵's life that the sins And how they what is left with Haynow czy Allah This is He it Then لكن الولدان كان يضعوا المسلمين على مده للدوء وإذا تكتبت عن خارج الخطير وعن كلا يقدر حتى فرصة له لا وإذا تولى قضر الدول النفاق والتناس تهزم علينا محكمة وعنية إذن ودفت هنا بطبع من بأحد الأشخاص الملوثين، أشخاص طبيعيين من السكان، ولكن هذا السكان، السكان والسكان في الأرض كما قالوا، لكن كلهم يقولون، نحن من من جنسنا، لماذا تقولون أننا من جنسكم؟ لأن جنسكم من جنسكم، جنسكم من جنسكم، من إذا كان في بعض الشركات أنجزت المختبرات أنجزت التحليلات، هذا شيء، فهذا صحيح في الإنجاز. وإذا كان في الشركات لا، ليس هناك شيء لا نعم لا، لا يوجد شيء لا، ما هو الذي يسبب السرقة؟ لا أحد. لا، ماذا تفعلون؟ لا أحد يفعل. لا، لا أحد يفعل. لا أحد يفعل. لا أحد يفعل. لا أحد يفعل. لا أحد يفعل. لا أحد يفعل. لا أحد يفعل. لا أحد يفعل. لا أحد يفعل. لا أحد يفعل. لا بإشراف، بنشر الأخبار، نشر العلم من هنا انا مستوى الحضانة، ننشر، ننشر، ننشر، ننشر الأخبار، من هنا، ننشر وحبك الشريك محبين لماذا تفعل وان طلبت ان تاخذ مكررا في ظنك فانت الايمان يحبينها من ان تكون لي لك